كلا إن لязان لا يطغى الرأى استغنا إن إلى ربك الرجاء أرأيت الذي ينهى عبدا ذا صلى أرايت إن كان على الهدى أغمر بالتقوى أرايت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينتهي لنسف بِنَاصِيَة ناصِيَة كاذبة خاطئة فَلْيَدعُ نادِيَه سَنَدعُ الزَّبَانِيَه كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَقْتَرِب